إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا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 انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا وليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر إن إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمال صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون, هذا يوم لا ينطقون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 ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إن كذالك نجزي المحسنين ويلو يومئذ للمكذبين كلو وتمتعوا قليلا, كلوا وتمتعوا قليلا إنكم